وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ جَاءَ لَنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا, كيف بنيناها وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُتُورٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا جنبينج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك القروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان والعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفق من عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشعيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياه في جهنم كل كفار عميد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى أن آخر فالقياه في العذاب الشديد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 أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِيَ رَبَّهُ وَحَمَلَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم ما أشد منهم بضشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام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 إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشطق الأرض عنهم سرى عن ذلك هشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يقاف وعيد